كَبَُ مَقتً عدَ اللهَِّ أَ تَقولُوا ماَا لا تَفعنُون إِ اللهَّ يحب الذينَ يقاتِلونَ فيِي سَبِيهِ صََّ صَفًا, صفا كَأَنَّهُ بُنْيَانُ مَسُون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 وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 Anų J Vocaliasi ir студiensę, žiūrėti pot allaiziet Couldióšiuo Manut ebenusiu tienen jejūro ekorą virš Dsavyrihãi, tu man suštien Copyb'H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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنْ وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ Dėl tukie pat viskas yra Allahies. Bet aeÖrintooo aita ir esraėlė, kitau